حبك غرام تاني حكي تاني شعور تاني أ ب ابد ل ش ر البشر ما صار أبي أنا أبيك حبك يجنني يضيعني أنا مني راحتي الدين وارتاح تعاكس تاخذ I'm sorry.